أعوذ ب ا ل ل ه م ن الله ش ي ط ا ا ن ر ج ي م ف ن ن ب ذ ا ب ا ل ع ر ا وهو س ق ي م و أ ن ا ل ي ه ش ج ر ة من ي ق ط ي ن وأرسلناه إلى م ئ ة ألف أو يزيدون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 من إ ف ك ه م ليقولون ولد الله و إ ن ه م لكاذبون أ ص ط ف ى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أ ف ل ا تذكرون أ م لكم سلطان مبين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 وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الله صاد والقرآن ذي الذكر ذي بل الذين كفروا في ع ز ة وشقاقا كم أ ه ل ك ن ا من قبلهم من قرن ف ن ا د و ا ولات حين مناص وعجبوا أ ن جاء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 أ و ل ئ ك ا ل أ ح ز ا ب إ ن كل إ ل ا كذب الرسل فحق ع ق ا ب وما ي ن ظ ر ه ؤ ل ا ء إ ل ا ص ي ح ة و ا ح د ة ما لها من فواق وقالوا رب قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايد انه اواب انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطير م ح ش و ر ة كل له أ و ا ب و ش د د ن ا ملكه واتيناه ا ل ح ك م ة وفصل الخطاب وهل أ ت ا ك ن ب أ الخصم إ ذ ت س و ر المحراب اذا حلو ا على دودا ا فازع منهم قالو ا لا تخاف خف مني ا بغى ب ع u d و ن ا على باب فاكو بيننا ب ا ل حقي ولا تشتطر ودنا الى سواء سراط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 فغفرنا له ذلك و إ ن له عندنا لزلفى وحسن ماب ي ن ا ل موسوعه فيضلك عن سبيل ا إن ا ل ن ا ض ل و ن عن س ب ي للعلوم ا ل لهم ه ذ ا بما ب شديد يوم نسوا ح س ا ب ا خ ل ق ن ا ا ل س م ا ه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 أ م نجعل المتقين كالفجار ك ت ا ب أ ن ز ل ن ا ه إ ل ي كمبارا كليت دبر ا ي ا ت ه و ل ي ت ذ ك ر أ و ل ا ل أ ل ب ا ب وابنالي و د ا و د ا سليمان نعم العبد إن اوواب اذ بالعشي عرض عليه بالعشي الصافنات、الجياد. فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطبق مسحا بالسوق والاعناقا ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم انابا قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي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 هذا عطاؤنا ف م ن ن او امسك بغير حساب وان له عندنا لزلفى وحسن ماب واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه ان مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكرى لاولي الالباب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 وعندهم قاصرات الطرف اتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إ ن هذا لرزقنا ما له من ن ف ا د هذا و إ ن للطاغين لشر ماب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم و غ س ا ق واخر من شكله أ ز و ا ج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم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 ا يوحى الي إ ل انما أ انا نذير مبين إ ذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من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 قال فاخرج منها ف إ ن ك رجيم و إ ن عليك لعنتي الى يوم الدين قال ربي ف أ ن ظ ر ن ي إ ل ى يوم يبعثون قال ف إ ن ك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق اقول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 خلقكم من نفس و ا ح د ة ثم جعل منها زوجها و أ ن ز ل لكم من ا ل أ ن ع ا م ث م ا ن ي ة أ ز و ا ج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 فانا تصرفون ان تكفروا ف إ ن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر و إ ن تشكروا يرضه لكم ولا تزر و ا و ز ر ة وزر أ خ ر ى ثم إ ل ى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إ ن ه عليم بذات الصدور واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا إ ل ي ه ثم اذا خوله نعمه منه نسي ثم إذا خوله نعمة وجعل م ن ه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أ ن د ا د ا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إ ن ك من أ ص ح ا ب النار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 أخاف عذاب إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أ ع ب د مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه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 ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إ ن في ذلك لذكرى لاولي الالباب